انتشرت الآن ظاهرة قد تكون في أكثر المساجد وذلك أن بعض الناس يدخلون المسجد ويعلنون عن حاجتهم إلى المال لمرض أو خلاف وخاصة في الأيام التي تمتلئ فيها المساجد بالمصلين مثل الجمعة والعيد فهل يصح هذا وهل يجوز لنا أن نتصدق عليهم؟ لقد ألف الإمام السيوطي رسالة في هذا الموضوع بعنوان بذل العسجد لسؤال المسجد ولخص الحكم في قوله السؤال في المسجد مكروه كراهة تنزيه وإعطاء السائل قربة يثاب عليها وليس بمكروه فضلا عن أن يكون حراما هذا هو المنقول والذي دلت عليه الأحاديث وأورد حديثا رواه أبو داود. بإسناد جيد عن عبد الرحمن بن أبي بكر الصديق قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هل منكم أحد أطعم اليوم مسكينا؟ فقال أبو بكر دخلت المسجد فإذا أنا بسائل فوجدت كسرة في يد عبد الرحمن فأخذتها فدفعتها إليه ففيه دليل على أن السؤال في المسجد ليس بحرام وأن الصدقة عليه ليست مكروهة حيث اطلع النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك بإخبار أبي بكر ولم ينكره ولو كان حراما لم يقر عليه بل كان يمنع السائل من العود إلى السؤال بالمسجد ولو ثبت أن هناك نهيا عن السؤال بالمسجد. لكان محمولا على الكراهه التنزيهيه وكان حديث ابي بكر صارفا له عن الحرمه وقد نص النووي في شرح المهذب على أنه يكره رفع الصوت بالخصومه في المسجد ولم يحكم عليه احد بالتحريم وكذلك رفع الصوت بالقراءه والذكر إذا آذى المصلين والنيام نص على كراهته لا تحريمه، فالحكم بالتحريم يحتاج إلى دليل واضح صحيح الإسناد وغير معارض، ثم إلى نص من أحد المذاهب وكل من الأمرين لا سبيل إليه. ومن الأدلة حديث آخر رواه الطبراني في الأوسط عن عمار بن ياسر قال. وقف على علي بن أبي طالب سائل وهو راكع في تطوع فنزع خاتمه فأعطاه للسائل فنزلت الآية إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون وذكر السيوطي طرقا أخرى لنزول هذه الآية وفيها تصدق علي وهو راكع ثم ذكر حديثا للحاكم والبيهقي عن حذيفة بن اليمان قال قام سائل على عهد النبي صلى الله عليه وسلم فسأله فسكت القوم ثم إن رجلا أعطاه فأعطاه القوم فقال الله عليه وسلم من سن خيرا فاستن به فله أجر ومثل أجور من اتبعه غير مقسن من اجورهم وذكر أن الحديث الذي ذكره ابن الحاج في كتابه المدخل من سال في المسجد فاحرموه لا اصل له وقال إن حكمنا بالكراهه ماخوذ من حديث النهي عن نشدان الضال التي في المسجد في إن المساجد لم تبنى لهذا وجاء ان النبنة ليه سئل عن السؤال في المسجد فقال اطل السؤال في وفي خارج المسجد الا لضرورة فان كانت هناك ضرورة وسأل في المسجد ولم يؤذي احدا كتخطيه رقاب الناس ولم يكذب فيما يرويه ويذكر ولم يجهر جهرا يضر الناس مثل أن يسأل والخطيب يخطب أو وهم يسمعون علما يشغلهم به ونحو ذلك جاز السؤال فالخلاطة أن سؤال ان لم يكن فيه شيء من هذه المضار ليس بحرام وإن كان مكروها